وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبِّ وَسَلًا نَّفْسَهُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن ان لا اله ولي ولا شفع ليس لها من دون الله ولي ولا شفع وان تعد الكل عدلا لا يخذ منها اولئك إِكَ الَّذِينَ أُبْسِلوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ